وهذا يظهر من خلال الأرقام التي تشير إلى انخفاض كبير في عدد الصحف الورقية التي تصدر يوميا في السودان حاليا.